ما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أخاف الله رب العالمين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 فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي قال يا ويلة أعجزت أم أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادين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 وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ ثُمَّ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 إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملق السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير الله أكبر